بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمع قلوب أهل حبه على طاعته وأورثهم من الخيرات ما نال به كرامته أحمده سبحانه وضع القبون لمن يشاء في السماء والأرض وبيض وجوههم يوم العرض الحليم الذي لا يعجل الكريم الذي لا يبخل القيوم الذي لا ينام ولا يغفل فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتها أثر واشتن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هكذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المؤمن مع الدنيا وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه ما أنا والدنيا إلا كراكب استضل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها فنحن في الدنيا مسافرون زادنا زاد مسافر عيشنا عيش مسافر تعاملنا تعامل مسافر فالعيش نوم وعملية يقبط والمرء بينهما خيال تار فقدم آرضكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار وتركضوا خيل الشباب وبادروا أن تستردفؤن فإنهن عوار والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأذلة الأخدار فتعالوا نعيش مع المسافر الأول محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الناس كيف كان يقضي وقته من كان أحب الناس إليه وهل لو رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد أحوالنا لا أحبنا كان صلى الله عليه وسلم يعيش عيش النتاكس إنه مع ذلك كان يظهر منه أحسن الأخلاق في تعامله وأحسن الفرد في جهده وكان يظهر منه أجمل التعبد في تعبده ولعلنا نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم في باب من هذه الأبواب ما يتعلق بمحبته للناس وحسن تعامله معهم أيها الإخوة والأخوات المحبة شعور جميل ينرخ المرء به إذا وقع له في قلوب الناس وكلما كبر قدر هذا الذي يحبك ازداد شعورك بالمحبة فرحا وقرت به لذة ومرحا وأعظم من تطلب محبته هو رب العالمين وليس العبرة أن تحب أن رب العالمين فلا عجب فهو الذي خلطك فسواك فعجلك لكن الفوز العظيم أن يحبك الله جل جلاله فتكون ممن قال الله تعالى فيهم يحبهم ويحبونه وأعظموا من تطلب محبته بعد الله جل وعلا وأعظم من تطلب محبته من الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن يحبك رسول الله عليه الصلاة والسلام أم يحب كلامه إذا تسلم ويفرح بفعلك إذا تسرق ويأنس بك إذا رأت ويشفع لك في العرفات ويثني عليك في الجنات فيكون مظهرك كمظهره وثوبك كثوبه ودحيتك كدحيتك وكلامك كسلامه نعم ليس في العبرة أن تحب أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عجب فهو الذي جاهد لحضر الدين وقام بحق رب العالمين وقال ما دعا لك فقال رب أمتي أمتي وإنما الفوز العظيم أن يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألن نفسك الآن من لو محمد صلى الله عليه وسلم لأحبك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا رأى الربيع ابن فتين رآه حسن الكلق لين الكلام رائق الحديث جميل المعاشرة كأن اخناقه اخناق الانبياء فكان ابن مسعود يقول له يا ابا يزيد والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احبك ولا اوسع لك الى جنبه وما رأيتك الا ذكرت المخبتين نعم ابن مسعود الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وعشرين سنة يعلم ماذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يبلغ يعلم أنه يحب من الناس من حسن خلقه ورق طبعه وحسن مجالسه وهو عليه الصلاة والسلام طيب ما يحب إلا طيبا ولقد حرف الأولون على أن يحظوا بمحبته صلى الله عليه وسلم بيسيان عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بما يحببهم إليه ويرجد قائلا كما صح عند سرمذي إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام للأشج ابن عبد قيس إن فيك لكسلقين يحبهم الله ورسوله نعم. والحبهما رسوله فمعهما الخسلتان قيام الليل صيام النهار استبشر شجه رضي الله عنه قاموا معهما يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الحلم والأناس وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن البر عند الإيمان المسلم فقال البر حسن الخلق وعند الترمذي أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاكنهم أخلاقا الموطعون أتنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في لا يألف ولا يؤلف وعند البخاري في الادب المفرح قال عليه الصلاة والسلام ما شيء ما شيء اكثر في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار ومن حسن خلقه ربحت الدارين وان شئت تنظر إلى أم سلمة رضي الله عنها وقد جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام فتذكرت الآخرة وما أعد الله فيها قالت يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فإذا ماتت وماتا ودخلوا جميعا إلى الجنة فمن تكون فماذا قال عليه الصلاة والسلام تكون لأطولهما قيامة أم لأكثرهما صيامة أم لأوسعهما علا كلا وإنما قال تكون لأحسنهما قلقا فعجبت أم سلمة فلما رأى دهشتها قال عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة ذهب حسن القلق بخيري الدنيا والآخرة نعم سهد بخير الدنيا والآخرة أما خير الدنيا فهو ما يكون له من محبة في قلوب الخلق وأما خير الآخرة فهو ما يكون له من الأجر العظيم ومهما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحات فإنها قد تكتب عليه إذا كان سيء الخلق وقد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حال امرأة ثم, ذك ثم ذكر له من صلاةها وصيامها وصدقتها قالوا لكنها يا رسول الله تقدي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار لما كانت سيئة الخلق قال هي في النار وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة في ذلك في كل خلق حميث كان أكبر مننا وأشجعهم وأحلمهم كان أشد حياء من العذراء في فدرها كان أميرا صادقا يشهد له الكفار بذلك قبل المؤمنين والفساق قبل الصالحين حتى قالت له خديجة رضي الله عنها أول ما نزل عليه الوحي لما رأت تغير حاله قالت والله لا يخزيك الله أبدا لماذا إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وتص وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة بل أكم الله عز وجل عليه ثناء النسلوه إلى يوم القيامة فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى قلق عظيم كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن نعم كان خلقه القرآن فإذا قرأوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين أحسن نعم أحسن إلى الكبير والصغير والغني والبقير إلى شرفاء الناس ووضعائهم وقبالهم وطغارهم وإذا سمع قول الله تعفوا وفحروا عفا وفحروا وإذا تلا وقولوا للناس حسنا تكلم بأحسن الكلام فما دام أنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومنهجه منهجنا فتعالوا نقف على مواقف وعبرات من حياته كيف كان يتعامل مع الناس كيف كان يعالج أخطاعهم ويتحمل أداهم كيف كان يسعب لراحتهم وينقض لدعوة بهم فيوما تراه يفع في حاجة مسكين ويوما يقسل خصومة بين المؤمنين ويوما يدعو الكافرين حتى كبرت سنه ورق عظمه ووصفت عائشة حاله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر جالسا لماذا قالت بعدما حطمه الناس نعم حطمه الناس وإذا كانت المفوصة كبارا تعبد في مرادها الأجسام، كان صلى الله عليه وسلم يحسن طلبه ويتنصب في تعامله إلى درجة أن كل واحد يتعامل معه يشعر أنه أحب الناس إليه، فكان يأسر القلوب أسرع عند الترمذي. أن عمر بن العاص رضي الله عنه بعدما أسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه إليه ويوسع له في المجلس ويتبسم في وجهه إلى رآه حتى ظن عمرو أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يوما قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة قال لا لا يا رسول الله من الرجال من الرجال قال أبوها قال ثم من؟ قال ثم عمر؟ قال ثم من؟ قال غثمان؟ ثم عدد رجالنا فتأمل كيف كان صلى الله عليه وسلم يأثر قلب كل من لقيه حتى يظن من حسن التعامل والتواضع والبشاشة أنه أحق الناس إليه صلى الله عليه وسلم وهذه أعلى مراتب الخلق الحسن أن تجعل من أمامك يحبك من أول لقاء عندها سيقبل نصحك إذا نصحت وضعبك إذا وعبت وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم تسعوهم بأخلاقكم استطاع صلى الله عليه وسلم أن يملك قلوب الناس أجمعين وهو بشر مثلنا يرضى ويغضب ويفرح ويسخب لكن حلمه كان يغلب غضبه وعقوه يغلب عقوبته بمثال يقابل الإفاءة بالإحسان وكان يتحمل أفطاء الآخرين ويرفق بهم وانظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد جلس في مجلس مبارك يحيط به أصحابه فيأتيه أعرابي يستعينه في دية هذا الأعرابي قد قتل, قتل رجلا ثم أراج أن يسوق الدية إلى أهل المقتول فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يعينه بمال يؤديه إلى أولياء المقتول جمع النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مالا فأعطاه إياه ثم قال له تلطفا معه أحسنت إليك قال الأعرابي لا لا أحسنت ولا أجمل فغضل بعض المسلمين وهم أن يقوموا إليه فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى منزله ودع الأعرابي إلى البيت ثم لما دخل معه قال له إنك قد جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت ثم جمع أموالا وجدها وأعطاها إليك ثم قال له أحسنت إليك قال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فأعجبه صلى الله عليه وسلم هذا الرضا منه لكنه خشي أن يبقى في قلوب أصحابه على الرجل شيء فيراه أحدهم في طريق أو سوق فلا يزال حاقدا عليه فأراج أن يتل ما في صدورهم عليه فقال له إنك كنت قد جئتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي نفوس أصحابي عليك شيء من ذلك فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يديه حتى يذهب ما في صدورهم فأقبل الأعرابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم لهم إن صاحبكم كان, كان قد جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإن قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي ثم التفت إلى الأعرابي وقال أكذاك قال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فلما هم الأعرابي أن يخرج إلى أهله أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطي أصحابه درسا في كسب القلوب فقال لهم إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل نزت ناقته يعني شردت عليه فاتبعها الناس يعني جعل الناس يركضون وراءها لينسكوها وهي تعرب منهم فجاء ولم يزيدوها إلا نفورا فقال صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقفي فأنا أرفق بها وأعلم بها فتركها الناس فتوجه صاحب الناقة إليها ثم أخذ من قشام الأرض جمع من حشائش الأرض ثم جمعها في توبه ودعاها إليه فلما سفتت الناقة إليه ورأت أن الطلب وراءها قد خفأ أقبلت إليه تمشي الهوينة حتى جعلت سمها على الطعام ثم أقبل إليها وتعلق بخطامها ثم شج عليها رحلها واشتوى عليها قالت صلى الله عليه وسلم ولو, ولو أني أطعتكم حين قال ما قال لدخل النار يعني لو ترى السموه لأنه يرتب على الدين فيدخل النار والحديث رواه البزار وفي سنده ما قال وما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزعم شيء إلا شانه وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غريض الحاشية قال فأدركه أعرابي اقبل هذا الاعراب يجري ابراء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يلحق به حتى اذا اقترب منه جذب الرداء جبة شديدة فتحرك الرداء بعنف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم هم بالسابق كان احدهم اذا نبس الرداء لم يكن بين الرداء وبين جلده. يعني غسره او ثوب لا كان احد يلبس عمامه فكان الرداء طرقه يلاسق العنق مباشرة فهذا الرجل جر الرداء حتى تحرك الرداء على عنق النبي صلى الله عليه وسلم قال انا تلتفت حتى رأيت اثر الرداء على سطحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد اكثر البرد فيه بشدة الجذب عجبا ماذا يريد هذا الرجل لعل بيته يحترق وأقدر يريد معونه لذلك استعجل أو لعله أحاطت بهم غارة من المشركين فأقبل اسمع ماذا يريد قال يا محمد لم يقل يا رسول الله قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك كان يقول ليس لك فيه منا هذا مال الله وليس مالك, وليس مالك أنت مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه ثم ضحك وأمر له بعطاء كان صلى الله عليه وسلم بطلا لا تستفزه مثل هذه التصرفات ولا يعاقب أو تتور أعصابه على التافهات كان واسع البطان قويا يضبط عصابه كان دائما الابتسامة حتى في احلك الظروف يفكر في عواقب الأمور قبل أن يفعلها وماذا يفيد؟ لو انه صرق بالرجل او طرده هل سيشفى الزرح الذي في عنقه او يصلح ادب الرجل كلا اذا ليس مثل الصبر والتحمل بعض الامور نحن نحزن لها ونغضب والغضب ليس, ليس علاجا لها فقد السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي تجهما في السماء قام اختبا فقلت له ابتسم لن يرجع الاسف الصب المتصرما وان شئت فانظر إلى فضاء النفس جديا ومقابلة الأمور برفق وأريحية فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة وقد قوي شأنه عند العرب وكثر الداخلون في الإسلام ثم إنه صلى الله عليه وسلم غزا بالناس حنينا المشركون في الطائف علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إليهم فلما رأوا أنه سوف يصل إليهم خرجوهم حتى نزلوا بوادي حنين وادي حنين وادي بين مكة والطائف لم يعدم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد كميل له في هذا الوادي أقبل مالك بن عوف النصري إلى الوادي وخبأ جزءا من جيشه بين الصفور في جانبي الوادي حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا دخلوا نزل عليهم الجيش من الجانبين وقتلهم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه في جمع كثير قد برروا إثنى عشر أقبلوا حتى إلى دخل الوادي. تفجر عليهم المشركون من كل جانب وجعل الكفار يرمونهم بالسهام والرمح ويضربون بالسيوف ويرقون عليهم الصخور. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم قد اضطرب بعضهم في بعض وإذا خير المسلمين سنود خلف ظهورهم وجعل الناس يضرب بعضهم ببعض والخيل قد وطئت على الناس وبعض الدراق قد وقعت على الأرض حتى ولا الناس وكان أول من هرب هم الأعراب حتى تسلق الكفار جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجموع التي جاءت معه فإذا هم لم يكد يبقى منهم إلا تسعة جعل صلى الله عليه وسلم يلعبه ويقول يا عباس نادي المهاجرين نادي الأنصار حتى عاد بعض المهاجرين والأنصار وتبث صلى الله عليه وسلم في ثمانين أو في مئة رجل ثم نصر الله المؤمنين وانتهى القتال وجمعت الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط أنفاسه بعد هذه الحرب ويعدل من هيئته ويرتاح حتى فإذا بالذين حتى كان الذين فروا من القتال وخافوا من الرماح والنبال هم أول من ابتمع عليه صلى الله عليه وسلم يريدون الغنائم أخذلت الأعراب إليه وجعلوا يتعنطون به يقولون يا رسول الله اقسم علينا فيئنا في يريدون الغنائم سبحان الله يقسم فيئكم لتشعر فيئكم وأنتم لم تقاتلوا كيف تطلبون أصلا من الغنيلة والذي كان يصرخ بكم لتعود وأنتم لا تستجيبون لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدفق على مثل هذا فالدنيا لا تساوي عنده شيئا جعلوا يسبعونه ويرجدون اقسم فيئنا اقسم في أنا. حتى تزاحموا عليه وضيقوا الطريق بين يديه واضطروه الى شجرة فمر من شدة الزحام بالشجرة موافقا لها فتعلق طرف رداءه باغصانها حتى سقط الرداء عما كبيس. وصار صلى الله عليه وسلم يمشي باذار وغطره وظهره مكشور فلم يغضب لم يغضب وإنما لسفت إليهم وقال بكل هدوء أيها الناس ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا نعم لأنه لو كان بخيلا لأمسك الأموال لنفسه ولو كان جبالا لطر مع الفارين ولو كان كذابا لما نصره رب العالمين أحسن إلى الناس استهدد قلوبهم فقال ما استعبد الإنسان إحسانه أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكانه وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته طبح وغفرآن كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان فإن لقيت عدوا فلقه أبدا والوجه بالبشر والمشار إشراق غضآن وراقق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جزلان من عاشر الناس قام منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان هما رضي عالبان حكمة وتقع وساكنا وطن المال وطغيان من كان للخير منعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان كان صلى الله عليه وسلم يخالط الناس ويسبر على أداهم كان يعاملهم بأس رحيمة وعين زامعة ولسان زاعي وقلب عطوف كان يشعر أنه هو وهم جسد واحد يشعر بفقر الفقير وحزن الحزين ومرض المريض وحاجة المحتاج انظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد جلت في مسجده يحدث أصحابه كما عند الإمام مسلم فإذا به صلى الله عليه وسلم يرى سوادا مقبلا إليه من بعيد نظر صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم مقبلون نظر إليهم فإذا قوم قد جاءوا من قبل مضر من قبل نجد وكانوا من شدة فقرهم فجساب نمار تدري ما معنى اجتاب النمار يعني يأخذ أحد من قطعة القماش ثم يخرقها من منتصفها ثم يلبسها على رأسه تدري لماذا لأنه لم يوجد قيمة لإذرة والخيط التي يخيط بها القماش لشدة الفقر لم يجدوا عبرة وخيطا وخيطون القماش على أسادهم ثيابا، فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويشعر أنه واحد بهم وأنه واحد منهم أول ما رأهم صلى الله عليه وسلم تغير واجهر ثم قام عليه الصلاة والسلام لما رأهم أنهم قد تقلدوا النما، ليس عليهم أجر ولا عمائم ولا سراويل ولا أرضية قام صلى الله عليه وسلم وليتصور ما نزل بهم من الجهد والعري والهوع دخل بيته نظر فلم يجد شيئا يتفدق به عليهم فخرج ثم دخل بيته الآخر ثم خرج يبحث يلتمث شيئا لهم فلم يجد شيئا ثم راح صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصل الظهر بأصحابه ثم صعد من براء ثم حمد الله وأثناء عليه ثم قال أما بعد فإن الله عز وجل أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا ثم جعل صلى الله عليه وسلم يتم الآيات والمواعيد و... ثم صاحبهم وقال تصدق رجل من ديناره تصدقوا قبل ان تصدقوا تصدقوا قبل ان يحال بينكم وبين الصدقة تصدق امرء من ديناره من درهمه من, در من بره من شعيره وما يحترم احدكم شيئا من الصدقة وجعل يعدد انواع الصدقات حتى قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بشك ثمره فقام رجل من الانصار بفرة في كفه تناولها النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر فقضتها منه صلى الله عليه وسلم يعرف الصرور في وجهه ثم قال من سنة حسنة فأثره أجره فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أذورهم شيء ومن سنة, سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء الناس فتفرقوا الى بيوتهم فجاءوا بالصدقات فمندي دينار ومندي درهم ومندي ثمر ومندي ثياب حتى اجتمع بين يديه صلى الله عليه وسلم كوما كوم من طعام وكوم من ثياب فلما رأى صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه حتى كأنه ثلقة من قمر ثم قسمه بين الفقراء كما عند مسلم بل كان صلى الله عليه وسلم يشارك الناس مشاعرهم كان يهنئهم في أطراحهم ويعزين في أطراحهم لم يكن غليظا جافا عديم الملاحظة كلا بل كان حكيما لماحا يتصيد الفرص لإدخال السرور على الآخرين في البخاري أن المهاجرين لما ضيق عليهم في دينهم في مكة جعلوا يهاجرون إلى المرينة وقد تركوا ديارهم وأموالهم فقدم من بينهم عبد الرحمن ابن عوف قدم إلى المدينة مهاجرا وكان عبد الرحمن في مكة ساجرا ممكن لكنه جاء إلى المدينة فقيرا معدما. آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع قال له سعد يا أخي لو تقاربتم من يلكون في الشارع آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. قال له سعد يا أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه ثم خشي سعد أن عبد الرحمن يريد أن يتزوج ولا يجد زوجة، فعرض عليه أن يزوجه فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق صحيح. عبد الرحمن فعت ماله في مكة واستول عليه الكفار لكنه كان عقل الراجح وخبرة تجارية واسعة نعرف كيف يبيع ويشتري بل له سعد على السوق ذهب عبد الرحمن باع واشتراه فربحت ثم اشترى بضاعة يعني اشترى بضاعة بالآجل ثم باعها حالة فصار عنده رأس مال تاجر فيه وكان يبتن سمن البيع والشراء والمماكثة حتى جمع مالا فتزوج ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا على عبد الرحمن ودعوا زعفران أي عليه أثر طيب نسائي فلما رآه صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا التغير وقال له مهيم يعني ما الخبر قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنفار فعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف استطاع ان يتزوج وهو حديث عهد بهجرة قال فما اصدقتها ما اصدقتها قال يا رسول الله وزن نوات من ذهب فاراد صلى الله عليه وسلم ان يزيد من فرحته فقال له اولم ولو بشات ثم دعا صلى الله عليه وسلم له بالبركة في ماله وتجارته قال عبد الرحمن فلقد رأيتني بعدها لو ركعت حجرا من الأرض لرجوت أن غصيب تحته ذهبا أو فضة إذن كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالناس كان يألم لألمهم وكان يظهر فرحه بفرحهم بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي يوما من الأيام فلما انتهى من صلاته قال لأصحابه لعلكم عجبتم من عجلة في الصلاة قالوا لعم يا رسول الله قال قد سمعت بكاء صدي فرحمت أمه انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يتألم لألم تلك الأم التي وجدت وهي تصلي لو انتهى من صلاته عاجلا لأجل أن تفكت صغيرها بل حتى الكثار كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالعدل ويختلط في سبيل دعوتهم وإصلاحهم وكان يتحمل أداهم كان يتغاض عن سوءهم كيف لا وقد قال له ربه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة رحمة لمن؟ للمؤمنين؟ لا إلا رحمة للعالمين وتأمل حال اليهود يضمونه ويبتجؤونه بالعداوة ومع ذلك يرفق بهم عن عائشة رضي الله عنها أن للهنوب مر يوما بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقالوا السلام عليكم يعني الموت عليكم فقال صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قال وعليكم فلم تخبر عائشة قالت السلام عليكم أنتم ولعلكم الله وغضب عليكم فقال صلى الله عليه وسلم مهلاً مهلا يا رائشة عليك بالرق وإياك والعنف والتفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رجعت عليهم فيستجاب لي ولو استجاب لهم فيه نعم مبدأي إلى مقابلة السباب بالسباب إن الله تعالى قد قال له وأعرض عن الجاهلين نعم مبدأي إلى ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بأحزن التعامل حتى وإن كانوا تفارا وفي البخاري قال انت كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم له عنده غلام كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي فمرض غلامه يعني ولده الصغير فقال صلى الله عليه وسلم لانت هلما بنا نعوده يعود ذلك الغلام اليهودي المريض فلما اقبل صلى الله عليه وسلم اليه وقف عند رأسه ثم قال له يا غلام قل لا اله الا الله نظر الغلام الى أبي فسكت ابوه فعاد عليه صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا اله الا الله فنظر الغلام الى ابيه واليهود يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم حق لكنهم يتكبرون عن اتباعه فقال له ابوه اطع ابل قاسم فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ثم مضى صلى الله عليه وسلم فلما وصل الدار فلما وصل داب الدار سمع الصياحة على الغلام قد مات فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله على ماذا أنما مات مسلما فورثناه كلا فهو قرير لا مال له بل سوف ون المسلمون ترسيله وتكفيله والصلاة عليه وجفنه وهذا سيسلفهم مالا وجهدا إنما قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار المهم أنه يخرج من النار بل حتى الأعداء الأرداء كان صلى الله عليه وسلم له معهم سلق عظيم شفر به نفوسهم وهدا قلوبهم وزحر به كفرهم بعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالهداء ودين الحق فشرقت قريش بدعوته حاولوا أن يؤدوه فلم يستطيعوا كان عمه أبو طالب يحميه وكان صلى الله عليه وسلم عنده قوة من المؤمنين حاولوا أن يخرجوه من بينهم فلم يستطيعوا فأرادوا أن يصلح الحان بينهم وبينه بأن يعرضوا عليه عروضا أقبلوا إلى أبي الوليد عقبة بن أبي معيد رجل من, من, من, من أشدهم كبرا وأحلقا على المسلمين قالوا له يا أبا الوليد اذهب واعرض عليه أمورا إن أحدها أعطيناك كذا وكذا على أن يترث الدين الذي هو عليه أقبل عقبة حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد فرقت جماعتنا وشتفت شملنا وفعلت وفعلت, وفعلت وإني عارض عليك أمورا أربعة فاقبل واحدا منها قال صلى الله عليه وسلم قل أسمع فقال أبو الوليد إن كنت جئت كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا جمعنا لك الأموال حتى تكون أكثرنا مالا يعني إذا كنت أنت تدعو إلى دين جديد غير الدين الذي نحن عليه لأجل أن يكون لك أتباع ثم يجمعون لك أموالا نحن نريحك من بقية الطريق من الآن نجمع لك الأموال ونعطيك إياها لكن لا تعمل عندنا مشاكل هذا العرض الأول وإن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا يعني تريد أن يكون عندك أسباع وأقوام كثيرون وتصبح ملكا عليهم فنحن أيضا نريحك من بقية المشوار نجعلك الآن ملكا علينا في مكة على أن تترك الدين الذي أنت عليه ثم قل أدبه قليلا بالسلام قال وإن كنت تريد نساء ذوجناك ذو يعني إذا أنت عندك شهوة زائدة وتحب الحريم تحب النساء نحن نزوجك ما شئت من النساء الآن على أن تترك الدين الذي أنت عليه ولا تعمل بيننا مشاكل والنبي صلى الله عليه وسلم يستنى طيب الرابع قال وإن, كن وإن كان الذي يأتيك جنون لاحظ العبارة يعني إن كانك خبل إن كان الذي يأتيك جنون نحن نحضر لك الأبداء من كل مكان ويعالجونك فإنه ربما غلب الجن على المرض حتى يتكلم بما لا يعقل يسمع إلى قلة الأدب يكلم رجلا لا يكلم شابا عمره ستة عشرة سنة ستة عشرة سنة تلم رجلا قد ربما قد جاوز عمره الخمسين صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الكلام لما انتهى من عرضه قال له صلى الله عليه وسلم بكل أدب صاحب الخلق العظيم قال أفرغت يا أبا الوليد ما قال فرغت يا غبي يا زنديق يا فاجر يا, يا من لم تتربع لا لا قال أصرغت يا أبا الوليد قال نعم قال تسمع مني كان أبو الوليد جالسا على الأرض قال تسمع مني ثم قال صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آيات قرآنا عربية لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أثرهم فهم لا يسمعون ومضى صلى الله عليه وسلم يتلل الآيات وذاك يستمع إليه حتى من قوة الآيات عليه اتتأ عقبة على يديه من خلفه وجعل يختم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أن درتكم مثل صاعقة عاد وتمود فلما سمع ذلك قرز من مكانه ثم جعل يديه على ثم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كفا كفا ما الله والرحم ما الله والرحم فشكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابي فقام أبو الوليدنا أصحابه فقال يا قوم تريدون رأيي قالوا نعم قال دعوا محمدا وما يدعو إليه فانظهر على الناس فعزه عزكم أنتم قوم سوف يعز شأنكم بعزه وإن لم يظهر على الناس كفاكم يكفيكم, يكفيكم دينه غيركم يقاتلهم الناس فترتاحون أنتم منه فقالوا قد سحرك والله يا أبا الوليد وتركوه جانبا فمن كان هذا خلقه مع أعدائه فكيف كان خلقه مع أخلائه وأصحابه كان صلى الله عليه وسلم يرفق بجاهلهم ويترطف في توجيههم وانظر إلى معاوية ابن الحتم معاوية رضي الله عنه كان من عامة الصحابة لم يكن يكن المدينة ولم يكن مجارفا للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما كان له غلم في الصحراء يتسبع بها القبراء أقبر معاوية يوما إلى المدينة أقبل إلى المسجد فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسمعه يتكلم عن العطاف في ذلك اليوم كان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أصحابه عن العطاف وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه أن المسلم إذا سمع أخاه المسلم قد عطس, قد عطس فحمد الله فإنه يقول له يرحمك الله فائدة حفظها معاوية وذهب بها بعد ايام جاء معاوية الى المدينة في حاجة دخل المسجد فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اقبل الله اكبر دخلت الصلاة بينما هم في صلاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين رتوع وسجود وخشوع اذ فجأة رجل من المصلين ما كان ذلك الرجل يحمد الله حتى تذكر معاوية أنه تعلم أن المسلم إذا سمع أخاه قد عبت وقال الحمد لله فإنه وقلوا له يرحمك الله مباشرة معاوية بادره قاعلا بفضل العالم يرحمك الله واضطرب المسلون وجعلوا يلتفتون إليه منكرين فلما رأى جهشتهم اضطرب المسكين ما يرى أنه فعل شيئا الآن مطبق السنة قال لهم واتكنا اميا ما شعلكم تنظرون اليه زاد قينة بالنسن فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم يسكتونه فتكت فلما انتهت الصلاة انتهت النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس وقد سمع جلبتهم واصواتهم وسمع فوت من تكلم لكن صوت جديد عليه لم يعتد عليه ما يعرفه فسألهم قال من لن يتكلم؟ هذا صوت جديد لمن يتكلم أشاروا إلى معاوية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم تعال أقبل معاوية سوفي عنه لا يدري بماذا لا يستقبله وهو الذي أشغلهم في صلاةهم وقطع عليهم خشوعهم يقول معاوية رضي الله عنه وهو يصف الموقف فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني يعني ما في بوجهي لما أقضته إليه ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن انتهى نصيحة باختصار فهمها معاوية ثم ارتلحت نفسه واطمعن قلبه فجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خواص أموره قال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان يعني يذهبون إلى الذين يذعون الغيب فقال صلى الله عليه وسلم فلا تأثم يعني لأنك مسلم والغيب لا يعلمه إلا الله قال معاوية يا رسول الله ومنا رجال يتطيرون يعني يتشاؤمون بالنظر إلى الضير في السماء فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في حدورهم فلا يصدرنهم يعني لا ينبغي أن يمنعهم عن وجهتهم فإن ذلك لا يؤثر نفعا ولا ضراء بل بلغ من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتمس المعاذير للمخطئين ويحسم الظن بالمذنبين كان إذا قابل عاطيا ينظر إلى جوانب الإيمان قبل جوانب الشهوة والعصيان ما كان صلى الله عليه وسلم يسيء الظن بأحد يعامل الناس كأنهم أولاده وإخوانه يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه نعم حتى العفاق كان صلى الله عليه وسلم إذا رأهم تبسم انظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد قعد في مسجده المبارك. فأقبل إليه شاب شاب نظر إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فلما رآهم أقبل إليه عليه الصلاة والسلام حتى إذا نظر إليهم قال بصوت عال يا رسول الله ائذن لي بطلب العلم يليته قالها ائذن لي ببر الوالدين يليته قالها ائذن لي بالدعوة بالجهاد يليته قالها قال يا رسول الله ائذن لي بالثنى نظر الصحابة اليه زنا في المسجد وامام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ من جرأتك انك تأتي وتتأذن امام الناس فقام بعض الصحابة اليه ليخرجه فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عالج خلبه قال له صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك انت الان لو زنيت سوف تزني بامرأة سوف قد تكون لي لفلان من الناس أترضى أن أحد يثني بأمك هذا الشاب عنده نوع تعلق بالشهوة لكنه كان بطر شهفا لا يرضى على أهمه بالخبث. ما على والذي بعثك بالحق لا أرضاه لأمي قال كذلك الناس ما يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك وجعل صلى الله عليه وسلم يعدد عليه محارمة وذات الشد. ينتقض بمجرد أن يريد على باله أنه يمكن أن تقع وحيدة من هنا في الزجنة ينتقر ويقول لا لا قال صلى الله عليه وسلم كذلك الناس ما يرضو لا يرضونه لهن فأحب للناس ما تحب لنفسك واتره للناس ما تكره لنفسك الشاب اقتلعه ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي انتقل الآن الشاب متعلق بشهوه يريد الزنا ما يكاد يمرأة يرى امرأة بالشارع إلا حدثته نفسه بالباعشة إلى شاب آخر يرجو الله تعالى أن يطهر قلبه وأن يجعله من المخدرين يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي قال تعالى فأقبل إليه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى جعلها على صدره ثم قال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه ثم خرج الشاب وهو يقول والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا وخرجت من عنده وما شيء أبغض أري من الزنا وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتي إليه مرة برجل قد شرب خمرا فجلت ثم خرج بعد أيام أتي بالرجل نفسه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليجد وانده هو فكره قد خمرا تجلد ثم خرج ثم اتي اليه به بعد ايام وانده هو قد شريد خمرا تجلد ثم خرج لما جلد في الثالثة والرابعة قال رجل من القوم لعنه الله يتكلم عن سكير رجل مدمن يشرب خبر قال لعنه الله ما اكثر ما يغتى به فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعاهه لا تنعبه. لعله يحب الله ورسوله نعم أفضل يقتدي به أولئك أفضل إذا رأى أحدهم شابا مدخنا تجمهم في وجهه وكفضل جبينه وكأنه لا يهوديا أو يا أخي ما أدراك لعن هذا المدحن عنده من الأعمال والأسرار بينه وبين الله ما في بأعلى الليين وبعضهم الجارة من حمق لحيته الرأس بلأزارها احتقره والدرع وما أدرات لعملهم من صلاة الليل وبناء المساجد وبناء الواردين ما تغوص معصيته ببحرها وأنا بذلك لا أعتبر عن العصار لا لا أعتبر عنهم ولكن ننصر منكم شمآن قوم على أن لا تعجلوا هو أقرب للتكوى بل دمج من حرثه صلى الله عليه وسلم على خلق الحسن أنه كان يدعو الله ويقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي كما في مسنة أحمد وكان صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت كما عند مسلم فنحن نحتاج أن نقتدي به في أخلاقنا مع المسلمين لكشفهم ودعوتهم بل ومع الكافرين ليعرفوا حقيقة الإسلام وقد اثنان الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر كان يغضب لكن غضبه كان لله قالت عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط وما ضرب شيئا قط بيده ولا امرأة ولا قادمة الا ان يجاهد في سبيل الله وقال انت والله لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة سنين. ما علمته قال لي شيء لما فعلت كذا وكذا. ولا عاد علي شيء قط ووالله ما قال لي انقطع. نعم كان صلى الله عليه وسلم يغضب. لكن غضبه كان لله. وحتى تفهم الفرق بين الغضبين. بين الغضب الذي لله وبين الغضب الذي لغيره. اضرب. أن ولدك الصغير جاء يوما. جاء كذاك الصباح وطلب ريالا او ريالين مصروفا للمدرسة فحت في محفظة النقود فلم تجد الا فئة ريال اعطيتها له وقلت له اسمع قال نعم قلت هذه خمسمائة ريال انتبه تصرفها كلها تصرف منها ريالين وارجع اربعمية وثمانية وثمين ريال ثم اتشدت عليه وكررت فلما رجع الظهر فاذا المال كله قد صرفه فماذا ستفعل كيف سيكون غضبك؟ قد صبرت، قد تعنف قد تمنعهم مصروفه اياما لكنك لو رجعت مرة من صراب العصر ورجفته يلعب بالكمبيوتر، الكمبيوتر او وجفته عند السلفات او يقلب جريجه ولم يصل المسجد هل ستغضب كغضبك الاول هذا الفرق بين الغضب لله وبين الغضب الثاني اما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غضبه لله وكان رفيقا حتى مع من يعتدي على اموره الخاصة المقداد رضي الله تعالى عنه ابن الاسود كان خارج المدينة فاقبر الى المدينة واسلم يقول قدمت الى المدينة انا وصاحبان لي فتعرضنا للناس فلم يضفنا احد ما أم بيت ولا مطعم ولا, ولا تندق قال فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فضافنا في منزل وعنده أربع أعنز وضعهم في بيت فيه أربع أعنز طيب الآن كيف يكون الطعام قال احلبهن يا مقدات وجزئهن أربعة أجزاء وأعطي كل إنسان جزءا أنت يا مقدات وأعطي صاحبيك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يترك جزء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ويشرب المقداد صار في كل مساء يحلب ويشرب هو وصاحبه ويبقي جزء النبي صلى الله عليه وسلم جانبا فإن كان موجودا النبي صلى الله عليه وسلم شريفه وإن لم يكن موجودا حفظ له حتى يرجع في ليلة من الليالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في المجيء إلينا وقد جعل جزءه جانبا اضطجع المقداد على فراشه فقال في نفسه لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار فأطعمه فلو قمت إلى شربته فشربتها أسد بها بعض الجوع الذي عندي فلم تزل نفسه به حتى قام وأخذها وشربها فلم يبق في الإناء شيئا أرجع الإناء مكانه وضع عليه الغطاء ثم مضى إلى فراشه أول ما مضى إلى فراشه قال المكداد في نفسه الآن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ضمآنا فلا يجد في القدح شيء فيدعو علي فيستجيب الله له فييا يا ليسني ما شرب تلك الشربة جعل يندم قال من شدة الهم فجيت على وجهي ثوبا من شدة الهم فلما مضى بعض الليل أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البيت وسلم تسليما بصوت منخفض يسمع اليقظان ولا يقض النائم والمقداد على سراشه ينظر إليه أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أقبر إلى الإناء ثم كشف عنه الغطاء فرفعه فإذا الإناء فارغ فهو جائع طوال النهار وهو يذهب ويجي مع الناس جائع قال المقداد وأنا أنظر إليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ثم رفع بصره إلى السماء قال المقداد في نفسه وقد فزع الآن يدعو علي الآن يدعو علي فجحل المقداد يحاول أن يتسمع ماذا يقول فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اتق من سقاني اللهم أطعم من أطعمني فلما سنع المفداد ذلك ذتنم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقفز من مكانه وأخذ الشفرة الستين وأقبل إلى الأعنف ليذبح إحدعها لشدة الحمارس مع أنها ليست لها وجعل يدثهن بيده لينظر أتمنهن لينحارها للنبي صلى الله عليه وسلم لينظر أيهن أتمن فكلما لمس واحده وقعت يده على ضرعها فإذا هي حافل مليئة باللبن فلمس الأخرى فإذا ضرعها مليء باللبن لمس الثالثة الرابعة فإذا هنأ قد انتلأ الضرع باللبن فقام إلى إناء كبير أكبر إناء في الدار ما كان يمنعونه أبدا ثم جعل يحلب الأولى حتى امتلأ ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم أقبل بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشرب يا رسول الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ما الآن قال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداف يعني لا يمكن تحلب مرتين أنتما شربتم شرابكم الليلة يا مقداف قال اشرب يا رسول الله قال ما الخبر يا مقداف قال اشرب ثم الخبر قال المقداف فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد القدح إليك قل اشرب يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الان يحمل هم المقداد الذي جائع ما يريد ان يشرب المقداد كذلك لا ادري ما الذي حصل بعد المقداد فعادته الي فرجكت قلت اشرب يا رسول الله قال فشرب مرارا وهو يرده الي ونقول اشرب اشرب اشرب, اشرب. قال حتى رده الي فلما عرف المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وانه قد اصابته دعوته ضحف المقداد وضحف حتى ألقى نفسه على الأرض فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال احدى ثوآتك يا مقداد هذا مقلب مقال ذك قال يا رسول الله أعطيك الخبر الآن أنت شبعت الحمد لله أعطيك إيش القصة أعطيك الخبر قال نعم قال إنك قد أطأت علينا الليلة وكنت جائعا فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعشى عند بعض الأنصار وقص عليه قصة كلها وكيف أن الأعنزة حربت في ليلة واحدة مرتين على غير العادة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تبسم وقال ما كانت هذه إلا رحمة أفلا كنت آدمتني لماذا لم تخبرني أن هذه بركة زائدة حتى توقظ صاحبين فيصيبان منها قال والذي بعثك بالحق ما عبالي اذا اصابتني واصابتك الرحمة من فاتته بعدنا من الناس قل شيء شي إن انا وياك شربنا من افتالية من كان بعد ذلك من الناس كان صلى الله عليه وسلم متواضعا مع ما اتاه الله من فضائل فهو من انبياء وامام اقيا كان معظما في اصحابه مهيب من قبل اعدائه وزاده الله على ذلك بان كان احسن الناس وجهه كان وجهه صلى الله عليه وسلم مستنيرا كالشمس، وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة من قمر قال جابر بن سمرة رضي الله عنه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مضيئة مقمرة فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر فجعلته أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة الحمراء وأنظر إلى القمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عيني أجمل من القمر ونسأل الله أن لا يحرمنا مصاحبته ورؤيته ومع ذلك لم يتسلط على قلبه كبر كان متواضعا يخصف نعله يخيط ثوبه كان بشرا من البشر يثلي ثوبه ويحلب, ويحلب شاته ويختم لفسه لم يكن يحتقر أحدا من الناس ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ومن تواضعه أنه كان يدخل السرور حتى على الضعفاء والمساكين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من البابية اسمه زاهر ابن حرام زاهر رجل يسكن في البر عنده ابن وعنده غنم، ورجل يشتغل بالرعي وكان أحياناً يأتي إلى النبي صلى الله عليه يأتي إلى المدينة ويحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من من البادية يحضر اقفا أو أو وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي اليهم المدينة يعطيه تمرا ونحوه فكان صلى الله عليه وسلم يقول عن زاهر يقول إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه هو يذكرنا بالبادية ونحن نعطيه من الحاضرة وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان زاهر دنيم الخلقة غير جميل يوم من الأيام أتى زاهر من البادية ومعه بضاعة يريد أن يبيعها وصل إلى المدينة أقبل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجده وكان معه متاع فذهب إلى السوق رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته قال يا رسول الله إن زاهرا قد جاء يريدك ولم يجدك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا إنسان مسكين ولا ينبغي أن ننشغل به لا خرج صلى الله عليه وسلم من لحظة إلى السوق يبحث عن زاهر أقبل إليه فإذا زاهر قد جعل متاعه على الأرض وقد وقف عنده وإذا الشمس قد تسلطت عليه فنزل منه العرق فلك أن تتصور العرق الذي خرج منه والرائحة وهو رجل أثمن يشتغل في رعي الغنم ومعالجة الأبل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا على هذا الحال أقبل إليه من ورائه ثم حفظ له من خلفه وزاهر لا يراه ولا يدري من أنسكه فبقع زاهر وكان يقول أرسلني أرسلني من هذا الذي لي خاص أرسلني فجعب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال من يشتري العابد من يشتري العابد وهو قد أنسك زاهرا من يشتري العابد زاهر رجل من أكبر قبائل العرب ويسميه عبدا غضب زاهر غضبا شديدا وجعل يقول هبد اقتلني اقتلني ويحاول ان يفتك نفسه بقوة والنبي صلى الله عليه وسلم قد امسكه وهو يردد ويتبسم من يشتري الهبد من يشتري الهبد فنظر زاهر والتبس فاذا الذي امسكه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن روعه وجعل يلصق كتفيه بفضر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله من يشتريني دمي من الخلقة وفقير وراعي غنم من يشتريني إذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست كاذب أنت عند الله غالٍ وكان من رفقه ولينه صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين يزورهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقم المسجدة ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فجأة فسأل عنها قالوا يا رسول الله ماتت يا رسول الله في ليلة من الليالي ماتت قال أبدا كنتم آذنتموني قالوا هذه امرأة مسكينة وضعيفة لا يعني قمنا بشأنها نحن يا رسول الله وماتت بليل فكرهنا أن نوقظك فقال لا دلوني على قبرها حتى للسارة الضعيفة ومسكين لها حق دلوني على قبرها فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم ألا لينتبه إلى هذا ذات الذي يطغى الرعاة مستغنى لينتبه إليه الذي يصعر خده للناس وينشي في الأرض مرحا لينتبه إلى هذه الأخلاق ذات الذي يتكبر على العمال والخدام والفقراء يتكبر عن محادثتهم ومطافحتهم ومجالستهم وكأنه مخلوق من ذهب وعاله عند الله أحضر من الجعلان كنت قبل أيام في مجلس فتحدث أحد والرعاة مستغنى وقال في أثناء حديثه ومررت الآن يتكلم قال ومررت بأحد العمال فمد يده ليصافحني فترددت ثم مدت يدي إليه وصافحته ثم قال ما أني يا شيخ ما أعطي يدي لأي أحد ما شاء الله يقول أنا ما أعطي يدي لأي أحد أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأمه المملوكة الضعيفة تلقاه في وسط الطريق فتشتكي إليه من ظلم أهلها فكانت تأخذ بكم النبي صلى الله عليه وسلم وتضع به إلى أهلها ولا كان صلى الله عليه وسلم يتكبر عنها ولا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وحتى مع الصغار كان صلى الله عليه وسلم له خلق عظيم كان لأنس الجمالك أخ صغير وكان له طير يلعب به وكان صلى الله عليه وسلم يماجحه ويكنيه بأبي عمير، فكان إذا مر به يقول يا أبا عمير ما على النغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم على كبر سنه وعلو جاهه يأخذ رأسه عند هذا الصغير ويتأنه يقول يا أبا عمير ما على النغير؟ وكان يزور الأنصار ويكلم على على أخديانهم وكان يمزح صلى الله عليه وسلم مع الناس كان بحثا يدخل السرور عليهم كان خفيفا على النفور. لا ينلو أحد من مجالفته قال أنس رضي الله عنه أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله يعني يطلب منه أن يحمله على جابته في سفر أو نحوه فقال صلى الله عليه وسلم إني خاملك على ولا جناقة كان هذا الرجل كبيرا فلما قال صلى الله عليه وسلم على ولا جناقة ظن أنه سوف يحمله على القعود أو, أو البعير الصغير قال ورد ناقة يا رسول الله ضمن أنه يهجأ به قال وما أصنع بولد ولد قال وهل تريد الإبل إلا النوق فحيح ولد ناقة لكن ولد كبير يعني بعيد ليس ليس صغيرا وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له يوما يابل أذنين أماجحا له وأقبلت مرة لمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفت مع زوجها خصوما فأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه عليه فقال لها صلى الله عليه وسلم زوجك الذي في عينه بياض ظنّت المرأة في عينه بياض يعني عينه بيضاء أصيب بالعمى ففجعت ورجعت إلى زوجها وقد أشرقت عليه وهي قد جاءت غضبانة عليه وانقلب الأمر ودخلت وضرحت الباك وجعلت تفتح وعينة أنتها وتنظر قال ما بالك يا امرأة خرجت زعناها قبل قليل ما بالك قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عينك بياض قال سبحان الله نعم فيها بياض وبياضها أكثر من ثواجئة وكل الأعين فيها بياض ثواج وعين بياضها أكثر من ثواجئة وكان صلى الله عليه وسلم إذا مازحه أحد يقبل هذا المزاح وكان يضحك ويتبسم معه ما كان صلى الله عليه وسلم يقول من الرجان أن لا أضحك من الرجان أن لا لا دخل عليه عمر يوما وهو صلى الله عليه وسلم غضبان على نسائه لما أكثرنا مطالبته بالنفقة غضب صلى الله عليه وسلم عليهم فقال عمر يا رسول الله قال نعم قال يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش في مكة نغلب النساء كل واحد يتحكم في امرأته فكنا في مكة اذا سألت احدنا امرأته نفقة اذا قالت امرأته له اعطني مالا قام اليها فوجأ عنقها قاموا كسر رقبتها فلما قدمنا الى المدينة يا رسول الله فإذا قوم تغربهم نساؤهم فطفقت نساء ليتعلمن من نساء الأنصار فإن امرأة لتكاد الآن أن تجأ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ثم زاد عمر الكلام فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وتقرأ في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم تبسم حتى بدت نواجده إذا كان لطيف المعشر أليس المجلس ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتصنع هذه الأخلاق أمام الناس فإذا خلى بأهله انقلب حلمه غرضا ولينه غلظا لا ما كان بساما أمام الناس عبوثا مع أهل بيته ما كان كريما مع الخلق إلا مع ولده وزوجه ولم كانت أخلاقه, أخلاقه حسن إلا مع أمه وأبيه وإخوته لا كانت أخلاقه سجية يتعبد لله بها كما يتعدد ذو الضحى وقيام الليل كان يحتسب ابتسامته قربا. ورفه عبادة وعفوه ولينه حسنات نعم من اعتبر حسن الخلق عبادة تحلى بها في جميع احواله كم نسمع من النساء ومن الاباء ومن الامهات من يشتكون من, من اولادهم او تشتكي من زوجها ثم تعجب من حسن خلقه مع الناس ومن سوء خلقه مع اهله وزوجه انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عند البيهق وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يوما عند عائشة ينتظر غداءه وكان من عادته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته إذا كان في يوم إحداهن أن يتغدى ويتعشى ويبيت عندها فإذا أخضح ذهب إلى الثانية أم سلم زوجته الثانية صنعت طعاما حسنا أعجبها بذها أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس يومها ولا تستطيع أن تدعوه وأن من عندي بيت عائشة وتقول سأل عن عندي فغجأ فأحضر الطبقا وضعت فيه شيء من الطعام نادت جارية عندها قال اخذ هذا الطبق اذهبي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيت عائشة جارية عمره ثمان سنوات سبع سنوات ذهبت الجارية طرقت الباب فتحت عائشة بيوتهم بالسابق ليست مثل بيوتنا فيها مجالس وفناء ونحو دار البيت كله غرقة واحدة فلما فتحت عائشة في الباب نظرت الجارية فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمامها ما تكلمت عائشة دخلت مباشرة بالطبق يا رسول الله هذا بعثت به إليك أم سلمة نظرت عائشة إلى الطعام فوقع في نفسها ما يقع في قلوب الضرائر قالت في نفسها كيف ترسل طعام في يومي يعني هو في يوم يبقى جائعا يعني انا ما اعرف اطبخ طعام حتى في يوم ما تركه لي وقع في قلبها ما يقع بين الضرائر من الغيرة فغضبت ورفعت يدها وضربت الطبق وقع الطبق على الارض انتثر الطبق انتثر الطعام على الانفاض والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الموقف. إيه. لو أنك مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تفعل؟ لو أن لك زوجتان ولا ياتب الله، ثم أر... ثم كنت في بيت إحداهما وأرسلت الأخرى إليك طعاما ما أحد الأطفال، أما أقبل الطفل ذه إليك؟ توجدت المرأة التي أنت عندها ضربت الطفل على وجهها أو, أو ضربت الطبق وانكسر الطبق وانكسر الطعام وماذا الطفل يبكي ماذا ستفعل؟ أنت؟ كيف تتصرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الموقف عائشة غضبانة الطعام على الأرض منثور الإناء مكسور الجارية منثور أم سلمة ماذا ستفعل لو ألمت أن إناءها كثر وأن طعامها نثر إيش المشكلة التي ستحصل بعد ذلك؟ شكت النبي صلى الله عليه وسلم دقيقات دقيقاتين حتى سكن الغضب عن عائشة الآن جاء وقت قام صلى الله عليه وسلم الجارية أيضا لما رأت الوضع هادئا شكنات قام صلى الله عليه وسلم قال عائشة قالت نعم قال عطيمي طبقا أحضرت له صلى الله عليه وسلم طبقا وضع الطبق على الأرض أخذ بنفسه يجمع الطعام ويتعاله في الطبق ثم قال بسم الله وبدأ يأكل انتهى الحمد لله الذي يطعمني هذا ورزقني انتهت مشكلة الطعام بقيت مشكلة أم سلمة كيف لو علمت أن طعامها نثير على الأرض قال يا عائشة عندك طعام قالت نعم قنا أحضري فأحضرت له طعاما فجعل صلى الله عليه وسلم من الطعام في الإنا. ثم أعطاه الجارية وقال اذهبي بهذا إلى أم سلمة حتى تفرح أم سلمة وتقول والله جزاها الله خير عائشة أرسلت إلينا طعاما أيضا قال اذهبي بهذا الى ام سلمة فلما مرضت الجارية قال عليه الصلاة والسلام طبق بطبق وطعام بطعام وانتهى الموضوع لم يطلق ولم يسمع الجيران صراخهم ولم يأتي ابوها ليحل المشكلة ولم تصل مشكلته من القاضي ولم يبحث عن شيخ يفتيه بجواز ارجاعها بعد طلاقها ثم طلاقها ثم طلاقها لا انتهى الامر لما استعاد من الشطار الرجيم ولم يلتفف اليه وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف حتى مع الصغار عند البي هقي يقول أنا رضي الله تعالى عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان صلى الله عليه وسلم مفتجعا هم كان أحدهم يلبس إذارا ورداء مثل لباس الإحرام فكان أحدهم إذا افتجع فقط الرداء عن فجره وانكشف بطره وفجره وكان الامر عاديا عندهم كما ان احدا اذا دخل بيته نزع طاقيته او غطرته هم كان احدهم ينزع رداءه في هذه الاثناء اقبل الحسن او الحسين صبي صغير الى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وعليه اذار تدف من سرة الى ركبته او ادنى من ذلك فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أferه النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على بطله من الطبيعي أن الصبي إذا فتح رجله ليجد على بطن النبي حلى الله عليه وسلم أن الرجل يقتفع أليس كذلك أليس كذلك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الصبي ويلاعذه الضحفت ضشك الضحكتين ثم بال وأنس ابن مالك ينظر إلى الموقف أول ما قال قفز أنس ابن مالك ليبعده على النبي صلى الله عليه وسلم يبون الآن على بطنه ليبعده أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الصبي قد بال وسوط يغسل أو, أو ينضح بما يعني الذي سيعالج البول القليل سيعالج البول الكثير فقال أسرائيسانم لا تفزع ولدنا لا تفزعه فتركه يقول أنا تجعلت أنظر فوالله إني أنظر إلى بول الصبي أتاريع عن جانب بطن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسيل يمنة وإصرة والنبي صلى الله عليه وسلم لم, لم يسجعه حتى إذا انتهى وضعه جانبا ثم, قال صل... ثم قام صلى الله عليه وسلم وغسله وانتهى الأمر وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بمظهره ورائحته قال أنت كان صلى الله عليه وسلم أجهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى وما مسست ديباجا ولا, دي ولا حريرا ألين من كثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت ولا عمرا أضيبا من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده مطيبة كأنما أخرجت من زؤنة عطار وكان يعرف بريح الطبيدة أقبل وكان لا يرد طيب وكان يهتم بمظهره ويعمر الناس بالاهتمام بذلك عن أبي الأحوص عن أبيه قال في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب دون يعني عليه ثوب ربي فقال صلى الله عليه وسلم ألك مال عندك مال قلت نعم قال من أي المال قلت من الأذل والبقر والغنم والخيل والرقيق فقال صلى الله عليه وسلم فإذا آساك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته وقال صلى الله عليه وسلم من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن, يثر أن يرى أثر نعمته على أبده وكان صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه وكان يحرص على حسن السمت وجمال الشكل واللباس والطيد والرائحة وكان يردد في الناس قائلا إن الله جميل يحب الجمال ولم يكن صلى الله عليه وسلم فتور أعصابه ويغضب لأسهل أثبات بل كان صلى الله عليه وسلم رجينا واسع البطان يفكر في عواقب الأمور قبل أن يبدأها ولعل في العشر دقائق الباقية أقسمعكم على هذين الموقفين العجيبين منه صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل كان صلى الله عليه وسلم رفيقا يحب الرزق ويحب أهله في مسند الإمام أحمد في قال فيه ابن كثير لا بأس قدم صلى الله عليه وسلم إلى ثبوت فلما نزل بسبوك دعت زحية الكلب إلى هرقل فلما أن جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دعا هرقل قسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الباب ثم قال قد عرفتم أن هذا الرجل قد نزل حيث رأيتم وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث شفال أن أتبع أن أتبعه على دينه أو أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض لنا أو أن نرقي إليه الحرق ثم بضع هرقل يقول للقساوس الذين عنده يقول هذا هو النبي الحق الذي بشر به نبينا لكنهم لم يلتفتوا إليه وردوا, وردوا الإسلام فكتب هرقل كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هرقل عالما قارئا لكتابهم ثم قال لرجل عنده ادعوا لي رجلا ذكيا حافرا عربيا فبحثوا وأحضروا له رجلا من بني ثنوخ اقبل هذا الرجل الثنوخي رجل عربي محافظ ودخي اقبل حتى اذا وقف بين يديه رجل دفع اليه رجل الكتاب قال خذ هذا الكتاب الى محمد انظر اليه ونازل في المكان الفلاني. فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاثة حصان اذا تكلم محمد مع اصحابه وانت موجود احفظ لي ثلاثة اشياء انظر هل يذكر صحيفته الذي كتب إليه بشيء وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل وانظر هل في ظهره شيء يريبك شيء غريب قال هذا التنوخي فأخذ كتابه رقل وانطلقت إلى تبوك وصل إلى تبوك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه قد احتباء عندما فأقبل التنوخي ثم قال اين صاحبكم اين صاحبكم يعني اين نبيكم قال هو ذاك فاقبل حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فناوله الكتاب اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وضعه في حجره الى الان لم يفرأ ثم قال ممن انت ممن انت قال انا اخو سنوخ انا من بني تنوخ فقال صلى الله عليه وسلم هل لك في الاسلام الحنيفية من التي ابيك ابراهيم فقال الرجل اني, اني رسول قوم وعلى دين قومي لا ارجع عنه ابدا حتى ارجع اليهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انه يرد الدعوة ويأبى اتباع الحق لم يمتعل ولم يغضب اخذنا امر بهدوء وبربق وضحك, وضحك وقال انك لا تهدي من احبب ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال صلى الله عليه وسلم وإلى الآن الكتاب لم يقرأ قال يا أخي سنوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى تمزقه والله ممزقه وممزق ملكه وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرق ملك نجاشي ملك الحبشة ليس أصمها المؤمن لا الذي بعده ثم قال وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما في العيش خير وقالت نوخي في نفسه هذه احدى الثلاث خطال التي اوصان بها صاحبي قالت فاخذت سهما من جعبتي فختبتها في جنب سيتي ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة رجلا عن يتاره فاخذها معاوية معاوية كان جالس يعني سار النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الصحفة ثم جعل يقرأ فكان مما فرأ أنه هرقل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والسلوخي ينظر الأم بقيت نتان فإذا هرقل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عبده للمستقين فأي النار الأم عاوية قرأ والنبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار قالت نوخي في نفس هذه السالية. قال فأخذت السهم وكتبتها قال فلما فرغ من قراءة كتابي قال صلى الله عليه وسلم إن لك حقا وإنك لرسول فلو وجدت عندنا جائزة انجوزناك بها لكننا سفر مرمن يقول أنت نتحق ونريد أن نعطيك هدية لكننا في سفر وليس معنا شيء فقال رجل من الناس قال يا رسول الله أنا عندي هدية له فقام الرجل إلى عيبته إلى حقيبته فأخرج منها ثيابا صفرا وأهداها للرجل وهو عثمان رضي الله عنه والذي أهداها ثم قال صلى الله عليه وسلم أيكم ينزل الرجل أيكم يطعمه الآن قال من الأنصار أنا فقام الأنصاري وهذا تنوخي معه بقي أمر واحد لم يتأكدني إلى الآن يقول فلما مشيت الخطوات ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أقا تنوح قال فلتفتت إليه فولاني ظهره ثم حرك الرداء عنه ثم قال ها هنا ثم انضي الآن لما شئت فقيت هذه انظر إلى خاتم النبوة بين كذفي حتى تستدل بذلك على أني نري لتخبر صاحبك به ثم انضي الآن لما شئت قال فجعلت أنظر فإذا بخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ومضى التنقي إلى قومه وهو راضي النفس مطمئن البال لم يحقد ولم ينفر لما قوبل به من غفل ولين وأخيرا انت عجب فعجب من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ليس مع البشر بأنواعهم بل حتى مع الحيوانة كان صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأى بعض الصحابة حمرة حمامة معها فرخان فأخذ بعضهم فرخيها فأقبلت الحمرة فجاءت الحوم حولهم وترطلق بجناحيها فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه من سجع هذه بولدها فأرد من القوم أنا قال رد إليها ولدها في يوم آخر. رأى صلى الله عليه وسلم قرية نمر قد احرقت قال من احرق هادث قال احد الصحابة انا غارب وقال لا ينبغي ان يعزل بالنار الا رب النار وكان من رأسته صلى الله عليه وسلم انه توضأ يوما يتوضأ من اناء فاقبلت اليه هرة فاصغى لها الاناء اماله لها شربت حتى رويت ثم ذهبت ثم عاد الإناء وأكمل وضوءه صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس مر الرسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على فطحة شاة ليذبحها وهو يحد شفرته وهو تلحظ إليه ببطرها فقال صلى الله عليه وسلم تريد أن تموتها موتتين هل لا حددت شفرتك قبل أن تججعها وفي يوم مر صلى الله عليه وسلم برسلين يتحدثان وقد ركب كل واحد منهما على بعيره هذا مر والثاني كذلك فرأى أحدهما الآخر فوقفا وكل واحد على بعيره يتحدثان فلما رآهما صلى الله عليه وسلم رحيم البعيرين أن يتعبا ونهى أن تتخذ الدواب كراقي يعني لا تركب البعير إلا وقت الحاجة فإذا انتهت الحاجة منه سينبغي أن تتركه لأجل أن يرتاح وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان له ناقة اسمها العضباء يوم من الأيام كانت هذه الناقة مع بعض الابل فرعت في جوانب المدينة أقبل نفر من الكافرين غزوا أطراف المدينة سرقوا هذه الابل نهبوا هذه الابل ونهبوا العظباء معها وكانت هناك امرأة مسلمة فرع غنما لها سبوها ايضا وذهبوا بها مضوا يمشون حتى اذا اصابهم الليل وقد ابعدوا عن المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري اين ذهبوا من اي جهة اذا ابعدوا عن المدينة وقد اصابهم الليل نزلوا في موطن اوتقوا المرأة ربطوها وعقلوا الابل قيدوها ثم وضعوا رؤوسهم وناموا المرأة المسكين طوال الليل تحاول أن تفك نفسها قبل أن تبتعد كثيرا عن المدينة لكنها مقيدة حاولت طوال الليل أن تفك نفسها أن تفك نفسها حتى استطاعت أن تفعل ذلك فقامت أرادت أن ترجع إلى المدينة لكنها إن ذهبت ناشية على قدميها لم تمشي إلا مسافة يسيره وسوف ينتبه لها هؤلاء الكاثرون ويلحقوها إما على زعبة وإما على أقدامهم ثم يرجعوها وقد يقفلوا فقامت إلى الابن تريد منها بعيرا لتذهب عليه للمدينة اقبلت الى البعير الاول اول ما حركت عقاله القيد الذي قد قيد به لتفكه صاح البعير ورقى باعلى صوته فخافت ان ينقع الكافرين فتركته ثم مضت الى البعير الثاني حركت العقال لتفكه فصاح حوله ورقوته الا بالله اقبلت الى البعير الثالث حركت العقال لتحله أن فصاح باعلى صوته المرأة مسكنة تحيرت فلا زالت تجسل الابل حتى اقبلت الى العبداء ناقص النبي صلى الله عليه وسلم حركتها يمين يسار حركت رأسها حركت سلامها لم ترغي, لم ترغي ولن ولم تصدر صوتا ابدا فلما رأت المرأة ذلك حلت عقالها ثم ركبت عليها اول ما ركبت قامة العبداء بكل قوة ثم توجهت اتجاه المدينة وأسرع التجري بأقصى قوتها المرأة طرحت من شدة الفرح رفعت بطرها للسماء وقالت اللهم إن, إن لك علي نذر إن أنجيتني عليها أن أنحرها حول ولا قوة إلا بالله هذا جزاؤها نضت الناقة بها الناقة مسكينة ما فهمت مضت الناقة حتى وصلت إلى النبي جعل الناس لما رأوا الناقة يقولون هذه العضباء هذه العضباء هذه نافة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا ينظرون إليها حتى أقبلت المرأة إلى ديتها ونزلت فيه أخذ الناس العضباء ومضوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أقبلت إلى النبي عليه السلاة والسلام قالت يا رسول الله ادفعها إليك قال لما قالت أمي قد نذرت لله أن أنحرها إن جاني عليها فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيت فيها بئس ما جزيت فيها أن أنجاك الله عليها تنحرينها ثم قال عليه الصلاة والسلام لا وفاء لنذر وختاما فتجمعكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم أحسن الهدي هديه وأجمل الفعل تعله فعل وأحكم التعامل تعامره فمن كان يشتاق للقائه ويرغب في محبته وصحبته فليقت في أثره وليسر على دربه فأمه يشتاق إليه كما تشتاق أنت إليه قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولثنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله نسأل الله أن يجعلنا من أحبابه وأن يجعله يفرح بلقائنا كما نفرح بلقائه وأن يحبنا إذا رآنا كما نحبه اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وحرك عنا سيئها لا يحرك عنا سيئها إلا أنت آمين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ولو يكوتني أخيرا أيضا أن أشكر أخي طاعة بن الدكتور عصام على حرصه على قام هذه المحاضرة في أيضا في نفسه الدعوة والإرشاد وفذلك أشكر الأخوة في قاتلة الخير على حرصهم أيضا على التنسيق لهذه المحاضرة والشكر موصولا أنتم أيضا بعد الله عز وجل الأولى وآخرا أيها الأخوة والأخوات على حدوركم وحسن إنفاتكم والله تعالى جل وأسرم وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته على رسول الله